بسم الله الرحمن الرحيم وإله لكل له مزت الل مزت من الذي جمع ماله وعده ده أن ما أخلده كلا لا تنكلا لا ينبذن من في الحطمه وما ادراك ما صادت التي تصلع على إنها عليه ذم في عمل ذم